ومن ورائهم برزخ إ ل ى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه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 ق ا ل ا خ س ا و ا فيها ولا تكلمون إ ن ه كان فريق من عبادي يقولون, يقولون ربنا, ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون ن إ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 فاسال العادين قال إ ن لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا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 فانما حسابه عند ربي انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين